وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْأَمُهَا وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ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 وهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون